وقد يتطرق الوهم إلى بعض الناس ويقول إن هذا النهي عن الشرك لا يكون في كل الأحوال فما المانع من أن نتقرب إلى الأولياء وأن نتوسل بالصالحين أو أن نعتقد في الملائكة أو الأنبياء أو نحو ذلك لا المؤلف هنا والناظم ذكرى أن الأمر محتوم والباب مغلق وحتى لا يقع هذا الوهم ويظن أن المنع عن الإشراك إنما هو للمخلوقين من الإنس والجن والجمادات وغيرها دون الملائكة والأنبياء مثلا من الإنس فإن هذا الباب مغلق والدليل أنه قال لا ملك مقرب يجوز ولا نبي مرسل يحوز يعني الملك مهما كان مقربا كجبرين عليه السلام وكحملة العرش لأن الملائكة يتفاضلون الملائكة يتفاضلون عند الله بعضهم أفضل من بعض مع أنهم جميعا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لكن بعضهم أفضل من بعض كما أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض والبشر كذلك بعضهم أفضل من بعض فهنا قال لا ملك مقرب أيضا من باب التحرز لم يقل لا ملك فقط حتى لا أتي الشخص يقول هناك ملك مقرب كجبريل مثلا لا ملك مقرب يجوز يعني لا يجوز أن تشرك بالله جل وعلا حتى ولو كان هذا مشرك به مع الله ملكا مقربا إليه فإن هذا لا يجوز كذلك ولا نبي ولا نبي مرسل يحوز ففي الأولى قال يجوز يعني لا يجوز التقرب والثانية قال يحوز للاكتفاء بعدم الجواز في الأولى ولبيان أيضاً أن الأنبياء لا يحوزون هذه الخاصية لأن بعض الناس قد يعتقد في الأنبياء لما يرى عندهم من المعجزات وما أطلعهم الله سبحانه وتعالى من بعض أمور الغيب لا سيما المعجزات العظيمة كإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتة والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وموسى بالتوراه وهكذا حتى لا يظن ظان أن هؤلاء الأنبياء عندهم شيء من الخواص التي قد يتوسل بها البعض إليهم بهم إلى الله أو استقلالاً فقطع هذا الباب قال حتى الأنبياء ولا نبي مرسل يحوز يحوز هذه الخاصية وإنما هي لله جل وعلا وقول هنا نبي مرسل لا مفهوم له لأننا ذكرنا سابقاً أن بعض أهل العلم فرق بين النبي والرسول فإن كن كنا على التفريق بينهما فإنه لا مفهوم له يعني لا يفهم أن الذي لا يحوز هو النبي المرسل فقط وأما النبي الغير مرسل فهذا يحوز لا وإنما هذا من باب, من باب التأكيد على أنه لا فرق بين النبي والرسول في هذه الصورة والحوز هنا هو الجمع إذا حاز الشي جمع الشيء إذا حازه فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يملكون شيئا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام على قومه وهو في مكة ونادى فاطمة بنته وصفية عمته ونادى علي وغيرهم وقال لا أملك لكم من الله شيئا لا أملك لكم من الله شيئا ولو كان صلى الله عليه وسلم يملك شيئا لا استطاع أن ينجي عمه الذي مات على الكفر ولا أيضا نفع أمه الذي كان يستغفر لها بادي الأمر حتى نهاه الله جل وعلا عن ذلك إذن حتى الأنبياء لا يملكون شيئا من هذه الأمور وحديث الشفاعة الذي يكون في آخر الزمان حينما يعتذر كل نبي عن أهل الموقف الذين يستشفعون بهم إلى البار جل وعلا ليخلصهم من هذا الموقف العظيم الرهيب في الحديث المشهور في الصحيحين فإن كل واحد منهم يقول لا أملك لكم من الله شيئا يعتذر اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الخاصية الكبرى وهي الشفاعة العظمى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والمقام المحمود هنا هو الشفاعة العظمى